بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسلا منهم يثلو عليهم آياته ويزكهم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وآخرين منهم لما يلحقو بهم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعطيه ما يشاء ذلك فضل الله يعطيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم 121. والله ذو الفضل العظيم 122. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بسمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بسمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس قل يا أيها الذين آدوا إن زعمتم أنكم أولياء إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم. ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. والله عليم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم بما كنتم تعملون. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا.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 انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهون فضوا إليها وتركوك قائما وإذا رأوا تجارة أو لهون فضوا قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة. والله خير الرزقين. والله خير الرزقين.